بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود عاد أَمَّا ثَمُودُ فَأُلْقُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُلْقُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا خَاشِعِينَ فَتَرَى فِيهَا صَرْعَى هم آجاز نخل قامية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذتا رابية إنا طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتها ذكة واحدة فيومئذ قَاتِ الْوَاقِعُ وَالْشَفَقَةُ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَهْيَ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعرضُونَ لَا تَخْفَى من خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول آؤم قرأوا كتابي إني ظلنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عامية أطوف هذا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 كانني سلطانا غذوه النون ثم الجحيم صلوكم ثم ما في سلسله ترونها تتبعون فراا فازلقوا ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا خميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تغصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعد قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهد قليلا ما تذكرون أنزيل من رب العالمين لَ تَقَوَّْ ل لَنَا بَعْض الألَقمْ ل قضنَا مِنه بِميَمِين ظَُّ لَقَطَانَ مِنْ يُوَةِ فَمَا مِ قُم مِنحَده حاجِز وَإِهُ لَ وَإِنَّ لَنَا عَلِمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُمْ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَتَبَّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ